فَالْبَلَاءُ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ آلَ إِلَغَيبٍ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ امر میرو سعوا في آیاتنا وین سؤفی لهم عذاب من رجز عریم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 بَئْسَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 ف أَعرَضُوا فَأَرسَلناَا عَلَيْهِم سَيلعَرِمِ وَبَددنهُ بِجََّتَيْهِم جََّ تَْنِ ذَوتَيئُقُلٍ خَنطِم وَأَثْلِ وَشَيئٍ مِ سِدِرٍ قَلين ذَلِكَ جَزَنَاهُ بِماَا كَفَرُ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 وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِنَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا الَّذِي نَعْلَمُ مَا هُمْ فِيهِ مُؤْمِنٌ بِالْآخِرَةِ مِّمَّنْ هُوَ منها فِي شَكٍّ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 الَّذِينَ رب بِهِ سما كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ ازیل وَمَا لا أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا مِلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْكُوفُونَ عِنْهِ رَبُّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم فل كنتم مجرمين وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُبْعِفُونِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْبُرُونَ نَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا أغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا فتك قَّبُ قُدَ نزُف إ مَن آمَنَ وَمِلَ الصالح فَأولائك فَأولائِكَ لَهُم جَزَُعْفِ بِمَا عَعملِل وَهُم في الغُرفَاتِ آمون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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْرَازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ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 وما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا وَقَالَ مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسولي فَكَيفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ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 قُل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل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 وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَيَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ